وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِغَيْرِ امْتِثَالٍ لِّرِضْوَانِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السبيل يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتوادونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من ذياركم بمكة لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمة لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم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 إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن يظفروا بكم يظهر ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة ويمد أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب ويطلق ألسنتهم بالشتم والسب وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا وليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا ينفع بعضكم بعضا والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا, منكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء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 استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة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 إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن الله اعلم بإيمانهن لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات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 ذلك مذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء حكيم فيما يشرعه لعباده وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا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 في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه فيطلب العبد منه الثبات على الإيمان التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسالمين حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداء ودواما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 إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكه على لا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن جريا وراء عاده اهل الجاهليه ولا يلحقن بازواجهن اولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحه والحلق وشق الجيب فبايعهن وطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ولما بدأت الصورة بالتحذير من مولاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منها تأكيد لما سبق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضبا الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولى قوما غاضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة بل هم يأسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث سورة الصف سورة مدنية من مقاصد السورة حث المؤمنين لنصرة الدين بسم الله الرحمن الرحيم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 قول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه فلا يريق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله بتغاء مرضاته صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق بعضه ببعض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 واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ماله والحرف عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم على الحق والاستقامة والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته من فوائد الآيات مشروعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة والتقوى وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال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 والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسدادهم يريدون ليطفئون نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو الكافرون يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بأظهار دينه في بشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو المشركون الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام دين الهداية والإرشاد للخير ودين العلم النافع والعمل الصالح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 رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهمونه وإذا رأوا تجارة أو لهون فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وإذا عين بعض المسلمين تجارة او لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر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 وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النظارة والنعيم وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة كانهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن هم نعدهم حقا فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيد لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه من فوائد الآيات وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر تخصيص صورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفي أمرهم العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطقة وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلو لكم من الله المغفرة لذنوبكم عطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية ورأيتهم يعرضون عما أمر به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له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 يرزقها من يشاء من عباده ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقول رأسهم عبد الله بن أبي لئن عدنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز وهم أنا وقومي منها الأذل وهم محمد وأصحابه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 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائد الإسلام ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم فلم يضر الله شيئا واستأذن الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا والله غني لا يفتقر إلى عباده محمود في أخواله وأفعله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم احياء بعد موتهم قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا وذلك البعث على الله سهل فقد خلقهم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم احياء للحساب والجزاء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 إن من أزواجكم وأولادكم عذوا لكم لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم فاحذروهم أن يؤثروا فيكم وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم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 لا يغفى عليه من ذلك شيء العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره من فوائد الآيات مهمة الرسل التبليغ عن الله وأما الهداية فهي بيد الله الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية التكليف في حدود المقدور للمكلف مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله سورة الطلاق سورة مدنية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 لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهن واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره وجتناب نواهي لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي عدتهن، إلا أن يأتين بفاحشة ظاهره مثل الزنا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 أن ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا قاربنا انقضاء عدتهن فراجعهن عن رغبة وحسن معاشرة أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيملكنا أمر أنفسهن مع اعطائهن ما لهن من حقوق وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فاشهدوا عدلين منكم حسما للنزاع وقت أيها الشهود بالشهادة مبتغين وجه الله ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة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 إن الله منفذ امره لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي اليه فللشده قدر وللرخاء قدر فلا يدوم احدهما على الإنسان وَاللَّا إِنْ من مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنهن إن شككتم في كفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يبلغن سن الحيض لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك والحوامل من النساء نهاية عدةهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن ومن يتق الله بامتسال أوامره وجتناب نواهي يوسر الله له أموره ويسهل له كل عسير ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا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 وجوب السكنة والنفقة للمطلقة الرجعية الندم إلى الإشهاد حسما لمادة الخلاف كثرة فوائد التقوى وعظمها ولما بين الله حكم الطلاق والرجعه بين حكم النفقة والسكن فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن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 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما اعطاه الله منه لا يكلف الله نفسا إلا ما اعطاها فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها ساعة وغنى ولما ذكر الله جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر وبين أن عاقبته سيئة فقال وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وما أكثر القرى التي لما عصت أمر ربها سبحانه وأمر رسله عليه السلام حاسبناها حسابا عسيرا على أعمالها السيئة وعذبناها عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة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 رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا واعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا هذا ذكر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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سماوات يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن رجاء أن تعلم أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما فلا يغفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض من فوائد الآيات عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت التكليف لا يكون إلا بالمستطاع الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سبب للرضا وسكينة القلب سورة التحريم سورة مدنية من مقاصد السورة الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم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 وكان منه أنه لن يقرب جاريته مارية فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره عاتب بحفصة فذكر لها بعض مما ذكرت وسكت عن بعض فسألته من أخبرك هذا قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي.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 وان تصر على العود على تاديبكما عليه فان الله هو وليه وناصره وكذلك جبريل وخيار المؤمنين اولياؤه ونصراؤه والملائكه بعد نصره الله له اعوان له ونصراء على من يؤذيه عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبَذِلَهُ أَزْوَاجًا خَيُرًا مِّنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَالِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ, عابدات سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبَكَارًا عسى ربه سبحانه إن طلق كن نبيه أن يبدله ازواجا خيرا من كن منقادات لأمره مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات ثيبات وأبكار لم يدخل بهن غيره لكنه لم يطلقهن يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة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 ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توان يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ويقال للكافرين يوم القيامة يا ايها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي فلن تقبل اعذاركم إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله من فوائد الآيات مشروعية الكفارة عن اليمين بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ودفاعه عنه من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمودة مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله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 وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماره السيئة وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين